قال قد اجيبت دعوتكما فاستفيما قال قد اجيبت دعوتكما فاستفيما فاستفيما ولا تتبعانا نسبي للذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى وجاوزنا ببني إسرائيل حَّ إذَا أَدََكَهُ لغََكُ قَالَ آمَْ آمنت به بنا اسرا الى وانا من المسلمين قال ام انت انتم لا هدينا الا من 믿ت به بنا اسرا عاد عصيت قبل وكنت من المفسدين ائن ال, آل, آل وقر عصيت قبل وقل ثاني مرسدين فاليوم ننجيك بج لتكون لمن خلفك ايه هَلْ يَوْمًا نَجِيكَ غَرَدًا كَذَلِكَ تَفُولُ لِمَنْ خُنْسَكَ آيَة وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا من الناس وَلا قَدَبَو وَنابَنِي إرلَمُ بَوأَصيدقِم وَاجَقُ نهُُم وَلَقَد بَْو نادَن إردًا بَ وَصيدق من الطيبات فمختلفوا حتى العلم وردقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم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 إِلَيْكَ فَسْأَل فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ, فاسأل الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن فأتأل الذين يقرؤون الحكاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية سَيَرَوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَ